لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ لا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ كُلُّهَا سُرُرٌ 122. وأكواب موضوعة 123. ونمارق مصفوفة 124. وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 126. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت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 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا إِحصَابَهُمْ